مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكروا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعْتَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ الْعَادِي رَأْيَ وَمَا نَرَى لَكُم عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُ ظَنَنَّا قال يا قوم أرأيت أن كنت على بينة من ربه وأتاني رحمة من عاده وأتاني رحمة من عاده فأمليت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون